الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحب أن أقول بإيجاز ما هي الدعوة السلفية وما هي عناصرها التي تعتمد عليها إن الدعوة السلفية قيل لها سلفية لأنها تأخذ بمنهج السلف الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق حين ذكر افتراق أمم وذكر أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقاً كلها في النار إلا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي وفي رواية قالهم الجماعة وعلى هذا فإن السلفية مأخوبة من السلف أي المتقدمين بالخير وهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين هؤلاء هم السلف والنسبه للسلفيه نسبه اليهم اذا فاذا قلنا منهج السلف فان الواجب على كل مسلم بل على كل طالب علم ان يكون منهجه سلفيا لان معنى ذلك الاخذ بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخذ بكتاب الله امتثالا لأوامل الله في كتابه حيث يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكذلك ايات اخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومثل قوله سبحانه وتعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكيل والاخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أوجب علينا ذلك أن نتبع رسوله صلى الله وسلم عليه فكما نشهد لله بوحدانيه الألوهية في قولنا أشهد ان لا اله الا الله فكذلك نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوحدانيه الرساله والاتباع فلا يجوز ان نتبع احدا غيره صلوات الله وسلامه عليه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله امرا لا يجوز لأحد أن يختار عندما يأتيك أمر الله ورسوله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول فما ارض الناس عليهم حفيظا الى غير ذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتبوا فترة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب كان اتباع لله ولرسوله فارغم علينا معشر من ادم اذا تجاذبك امران امر من الله وأمر من المخلوقين سواء كان هذا المخلوق هي عصابه او حد او عقيده من حربه عقيده التفوض مثلا او عقيده الجهميه الذين يعطلون اسماء الله وصفاته مثلا او عقيده المعتزله الذين يقولون ان القران مخلوق والذين يقولون ان العبد هو الذي يخلق افعاله وانهم يقولون ان الله لا يراد الاخره العقيده الرابضه الذين يزمون أبا بكر وعمر ويزمون زائر الصحابه رضوان الله تعالى عليهم او اي عقيده تكون من العقائد المنحرفه كالاخوانيه والتبريغية وغيرها من الدعوات التي جعلت في حزبها وفي مناجها حتى وظابل والعياذ بالله سكتوا عن الشرك بالله تعبدوا بالبدع الشرورية كذلك عندها اخطاء الفطمية كذلك عندها اخطاء كل هذه الذرات يجب أن نبتعد عنها وأن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لربما قال كائم كيف نتبع كتاب الله وكل قوم يفسرون القرآن على أوائم ويقولون أن تفسير القرآن هو الذي فسره به والجواب تفسير القرآن لا بد أن ناخذه من السنة ولا بد ان ناخذه من تفسير الصحابه ومن تفسير التابعين الذين اخذوا عن الصحابه هذا التفسير هو الذي يجب ان ناخذ به اما تفسير خلافه فهذا لا يجوز الاخذ به ابدا فلا يجوز ان ناخذ ببدعه وكل بدعه نرفضها والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى يوما صلاه الفجر ثم وعظ اصحابه موعظه وزلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا كانها موعظه مودع فاوصناه قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له واطيعوا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين افقوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه وكل ضلاله في النار فيا عباد الله الله خاطبنا باتباع كتابه والله خاطبنا باتباع سنه رسوله واذا كان الواحد من طلاب العلم فإذا وجد أحدا يدعوه إلى حذنية أو إلى صوفية أو إلى رفض أو إلى أي منهج من المناهج المحرمة المبتدعه فليكن له ما هو دليلك على هذه المسألة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا وهكذا يطلب منه الدليل إنهم لا علم عندهم وإنما يقلدون الرجال والله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نقلد الرجال إلا أن يكون هؤلاء الرجال من علماء الحق ومن علماء السنة فنحن نتبعهم لا تقليدا ولكن لأنهم أقدوا بما يصدقه كتاب الله وما تصدقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله هذه الثلاث الأمور يجب علينا أن نعمل بها ولا نتجاوزها كتاب الله هذا الأول ثانيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المفسرة للكتاب فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك ثالثا عمل السلم الصالح علينا ان نقرا ما كان عليه السلم الصالح في كتب التواريخ في الكتب التي عنيت بأقوالهم وذكرهم وعقيدتهم وأعمالهم عليك يا طالب العلم ان تكتب الله عز وجل في نفسك وان تتبع السلم الصالح تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه من أجل النجال من أجل آفيته من النار من أجل حوضك لرضاء الله سبحانه وتعالى وبلوغك إلى الجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت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 وصية ملخصة قلتها لكم احببوها يا اخوه احببوها وعوها ان اردتم النجاة فالنجاة في اتباع ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنه النجاة في ذلك وما سوى ذلك أمد اخبركم بقصة جاء رفض الثلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن انتهى من مقابلتهم واسلموا عند ذلك قال أبو بكر أمر عليهم فلانا وقال عمر بن الخطاب أمر عليهم فلانا فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي وقال عمر ما أردت خلافك وعند ذلك تنازعا حتى ارتبعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله على رسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومن القراءة الأخرى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والقراءتان صحيحتان لا تتقدموا بأنفسكم ولا تقدموا غيركم نحن نتأدب مع كتاب الله ونحن نتأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الأمر من الله عز وجل قبلنا وإذا جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم قبلنا ولا يجوز أن نتخذ الأعذار ولا نقول أن فلانا هو أعلم منا ونحن نتبعه لأنه أعلم منا هذا العبر لا ينجيك عند ربك سبحانه وتعالى لا والله ما ينجيك عند الله وأنت ستقف بين يديه وعيدا فريدا لا ينفعك فلان ولا فلان والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن ذلك الرجل الذي بدأ أسلم وأتاه صاحبه وقال له وجه على وجهك حرار حتى تاتي الى محمد فتخنقوه في زوبه بين عينيه وتطؤوا على قدمه فالا انا ما عنديش هذا من عبى بن خلد يقول لي لعمره ابن ابي معيط فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه في زوبه في وجهه ووقع على قدمه فعقد وكان عابته إلى النار فكان من الأسرى في بدر فلما كان في نصف الطريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي علي بن أبي طالب أن يضرب عنقه فقال يا محمد من للصنية قال لهم النار ثم اهتمت إلى أصحابه قال ان هذا اتاني يوما وانا اصلي في المسجد فوضع قدمه على رأسي حتى كادت عيني ان تندره فامر علي بن ابي طالب بضرب عنقه وامر الزبير بضرب عنق النضر بن الحارف فذكر الله منه فيا عبد الله ان أنت عصيت الله ورسوله من اجل ان تتبع فلان لأن لك عنده او أو لأنك تورطت في هذا الحد وتدونك عنهم يبوت مصالحك مترتبة على حزبهم وأنهم انبغروا وانتظروا فستحصل معهم رئاسة أو ستحصل معهم وزارة أو ستحصل معهم إمارة أو ستحصل معهم مال أو ما أجبه ذلك من الأمور فاتب الله في نفسك واعلم أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاب لكل عبد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حتى تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تغرقوا إلى آخر الآيات هذه وصيتي إليكم يا إخوة إذا تنازعك أمرا أمر من الله ورسوله وأمر من الرئيس فلان أو من الوزين فلان أو من الامين فلان أو من الشيخ الفلان شيخ استامل ولا العريفة ولا ما أشبه ذلك أو من رئيس الحزب، أو ما أشبه ذلك إذا تعاورك امران أمر من الله ورسوله وأمر من هذا فأنت حينئذ المبتنى أنت حينئذ أذن أمام البلوى والاختبار فإن أطعت الله ورفضت كل من سواه فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا من الناس جميعا إلا العرب اذا وحد الله وتوكل عليه وامن به وحرص على الله فإنه لو كاده أهل السماوات والأرض لا يجدرون عليه إلا بشيء بل كتبر الله فيا عبد الله اوصيك ونفسي بتقوى الله والله إني حريص عليكم والله إني ناصح لكم ورب هذا البيت أقول قولي هذا وأستغذر الله لي ولكم لسائل المسلمين